انا لع عباس يا الغاضريه انا لع عباس عمي انا لع عباس هل بميه تخليهم يرقصوا بالرقيه انا العب باسكت الغاضريه انا بميه بصنع الطايل راوي هل بميه تخليهم يرقصوا بالرقيه انا العب باسنيث الغاضريه أنا العباس أنا بن البطل حماي الحمية أنا العباس اليوم عدا يراويها المينية أنا العباس وخليهم جي تذكوا بالوقية أنا العباس انا العباس بيشكو في العلامة ورا من علي وارث حسامة الكون بصولتي يختل نظامة اليوم عدا يراويها القيامة انا العباس بيشكو في العلامة انا العباس رايو من علي ورث حسان الكون بصالتي يختل النظام اليوم عدا يا راوي هالقيام وهذا اليوم يومي وانا نريده نلعب بيج يشالوا ميت سيافه بدا وموت احمرارا وجيوش وميات على الطاف وموت احمرارا وجيوش وميات يلعب بسنيت من وصح الطاي الحميه بيوم عدا يا راوي هالبنيه واخليهم جدد فوق وطيه يلعب بسنيت الغابريا من وصح الطاي الحميه بيوم راوي وخليهم جدد انا العب با صقار لا عادي انا العب با اسمها بالهنادي اليوم بكربله زود جهادي انول من العده كف مرادي انا العب با صقار لا عادي انا انا العباس ماها بالهنادي انا العباس عادي انا العباس ماها بالهنادي انا العباس, العباس, العباس جهادي ينول ابن العداك في مرادي انا العباس انا الوفاي تراب الهواشين انا الوفای تربا تل هو عشي انا العفاس و للتاریخ شفی خط ملاحن انا العفاس فاكبر و الحرب محرابلية انا العفاس فاكبر و الحرب يا معدا يا راوي هالبنيه وخليهم جدد فوق <تصفيق> الوطيه انا العاب باسطيه الفاطريه انا من وصحا ماي العاميه كبير <تصفيق> ومدا يا راوي هالبلديه <تصفيق> وخليهم جد فوق الوطن من ارض الوطن جت بجلاله انا العب زواير افرف بضن العداله انا العب من ارض الوطن جت بجلاله انا العب زواير افرف بضن العداله انا العب دنيا تخي عم نخضر أنا الكفاله انا وقد الكفاله انا العباس انا المتكفل بهاي الضعينه انا العباس من المدينة انا العباس انا المتكفل بهاي الضعينه انا العباس من المدينة انا العباس بفتخيام كل الهاشميه انا العباس بفتخيام كل الهاشميه العباسليت الغاطريه انا ابني لصحه الطايه العاميه اليوم عدا يا راوي هالبنيه واخليهم جلد فوق الوطيه العباسليت الغاطريه انا ابني لصحه الطايه العاميه اليوم عدا يا راوي هالبنيه واخليهم جلد فوق الوطيه وصلي الشريعه ويومها اقرب العباس رشقوف وعاشين الماي واغضب انا العباس وصلي الشريعه ويا مه وأشيل الماء وأغضب أنا العباس أشوف أحسين والمظلومة زينة أنا العباس بالماء يترى واش لو أن أشرب أنا العباس صحتي يا أنا لا تشربين أنا العباس قبل زينة بأختو قبل الحسين أنا العباس صحتي يا أنا لا تشربين أنا العباس يا ابو الزهنابي خيت وقبل الحسين انا العباس روضت شرب النفس العبيه انا العباس روضت شرب النفس العبيه انا العباس انا العباس زيت الغابري على بني الوصحة الله يلحميه اليوم عدا يراويها المنية وخليهم تكتفوا بالوطيه انا العابد باسكيث الغاضرية انا بني الوصحة الله يلحميه اليوم عدا يراويها المنية <تصفيق> وخليهم جي جذفوا بالغطية <تصفيق> اليوم بكربلاء وفضعهودي فتنا <تصفيق> العباس صار الوفا يفجر هزودي <تصفيق> فتنا <تصفيق> العباس انا بعزم صابر قلب صمودي اجي بالشاطي كل ابوصت جودي من يوم بكربله اوف بعهودي براكين الوفيفجر هزودي من يوم بكربله اوف بعهودي براكين الوفيفجر هزودي انا بعزم اجيب الشاطي كله ابو اصد جودي اجيب النهر بالجودي الخيامي انا العب بس واروي القلب مجروح ضامي اجيب النهر بالجودي الخيامي انا العب بس واروي القلب مجروح ضامي وعام مروح فدر الفاطميه رحان بروحي خضر الفاطمية رحان بروحي خضر الفاطميه انا لعاب باستيه الغابريا انا من ابو صحه حمايه الحميه اليوم وعدا يا راوي هالميميه واخليهم يدفعوا من وطيه انا لعاب باستيه الغابريا انا من اليوم وعدا وخليهم جددهم بالوطيان وصل للشريع ويمها أقرب أنا العباس بتشكوف وأشيل الماي وأغضب أنا العباس أشوف احسيا والمظلومة زينة أنا العباس أشوف أحسين والمظلومة زينة أنا العباس بالماي الدرى وأشلون أشرب في الماء الدرى واشلون اشرب انا العفاس صحتي يا انا في لا تشربين انا العباس قبل زيانة باخيت وقبل الحسين انا العباس ورفضت تشرب النفس الابية انا العباس ورفضت تشرب النفس الابية انا العباس وصل للشريح ويمهى اقرب انشوف اشيل المعوف ضافك انا العب اشوف حسين والمظ ومازي انا العب بالماي ترى وشلون اشرب انا العب لا تشربين انا العب قبل زينب خيتو قبل نفسي انا العب وفضت تشرب النفس العبيه انا وبمتشرب النفس اللبيه انا انا بنيل وصحا الحاميه اليوم عدا يا راوي هلبيه وخليهم قدرك فوق الوطيه انا العب باسيه الغابريا انا بنيل دا څو ګېډو طیاه العباس أنا العباس